صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين <سراط> <غير> <عليهم ولا> آمين <أم> <أم> يا أيها المزم قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورد للقرآن ترتيب الليل هي أشد وطأا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إلهي ف إِلنهُفَفَّخِحهُ وَكَلَ وَصبِرْ عَلَ ماَا يَمْ يَلُونَ وَحجرهُمْ هَجرَرًا رَ جَلَ وَذَرنِي وَْمُكَرُكَيبِينَ أُللٍ النَّعْنَاتِ وَمَحْمِلهُم طاعاما من ذا غصه وعذابا اليما يوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كسيبا مما هي الا ان ارسلنا اليكم رسولاً شاهداً عليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخدا وبيلا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمَنْ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السماء منفطر به كان وعده مفعولا السماء منفطر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 Amidaam Allah Allah Allah Alhamdulillahi Rabbil alameen Ar-Rahman ar-Rahim Malik yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdina s-sirat al-mustakim Sirat al mustakim sirat al قمَغط بِعَلَمهم وَلَ غدض إِ رربَّك يكللَمُ أنن وأأَنك تَنفُمُعددنا مِ منِن سُ سَ الَّل وَنفصفهُ وَص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 كَمْ مَرَّ طَائِفٌ وَآخَرُونَ وَآخَرُونَ يَطْرُبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وآتوا وَأَقْرِضُوا وأقرض اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا, وما تقدموا لِأَنفُسِكُم من خير, مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ, الله هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَأَسْتَغْفِرُ, واستغفر الله الله Na Allah ha van fur